بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آيه وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو المجلس والثلاثون من مجالس جرد تفسير العلمي رحمه الله تعالى قال سورة الإسراء مكية قوله فإن كادوا لا يفتنونك إلى آخر ثماني آيات قدر آيها مائة وإحدى عشرة آية وحروفها ستة ألاف وأربعمائة وستون حرفا وكلمها ألف وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان تنزيه الله من كل سوء وأصفه بالبراءة من كل نقص وتكون سبحان بمعنى التعجب أسرى أي سيره والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلف في ذلك أحد من الأمة وليلا نصب على الضرب من المسجد الحرام هو المسجد المحيط بالكعبة وقيل من بيت أم من الحرم قال ابن عباس الحرم كله مسجد إلى المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس فبينهما مسيرة شهر وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وقيل كان هذا أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم الزيارة، وقيل لبعده عن القذار والخبائف وروي أنه سمي الأقصى لأنه وسط الدنيا لا يزيد شيئا ولا ينقص الذي باركنا حوله قال والبركة حوله من جهتين إحدهما بالنبوة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر في نواحيه وبواديه والأخرى النعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة التي خص الله الشام بها وعنه, وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس ولو لم يكن له من الفضيلة غير يقول وخص فلسطين بالتقديس ثم قال ولو لم يكن له من الفضيلة في غير هذه الآية لكانت كافية فيه لأنه إذا بورك حوله فالبركة فيه مضعفة. يعني المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهذه الآية كافية في معرفة بركة المسجد الأقصى وبركة المحل من الشام الذي فيه المسجد الأقصى إذا كان بورك حوله فهو في نفسه البركة فيه مضعف لنريه أي محمدا صلى الله عليه وسلم بعينه من آياتنا في السماوات والملائكة والجنة والنار ولقيا الأنبياء وغير ذلك مما رأاه تلك الليلة العجائب وذهابه ورجوعه في جزء من ليلة إنه هو السميع لما تقولون البصير بأفعالكم وعيد من الله للكفار على تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم في أمر الإسراء قال أن قصة الإسراء فملخصها أمن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحية وأمره بإضغار دينه وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة أسر به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إليا وقد فشل الإسلام في قريش وفي القبائل كلها وكان الإسراء ليلة سبع عشرة الربيع الأول قبل الهجرة بسنة وقال ابن الجوزي وقد قيل كان في ليلة سبع وعشرين من شهر رجب وقيل في شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم وقيل في شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما واختلف في الإسرائي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام والحق الذي عليه اثر الناس ومعظم السلف وعامة المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين انه اسري بجسده يقظا صلى الله عليه وسلم لان قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس تدل على ذلك ولو كانت رؤيا نوم ما استنبا بها الناس حتى ارتد كثير ممن كان اسلم وقال الكفار يزعم محمد انه اتى بيت المقدس ورجع الى مكه في ليله واحده والعير تطرد إليه شهرا مدبرة وشهرا مقبلة ولو كانت رؤيا نوم لم يستبعد ذلك منه قال ابن عباس رضي الله عنهما هي رؤيا عين رأها النبي صلى الله عليه وسلم لا رؤيا منام قال الله تعالى ما زغ البصر وما قغى أضاف الأمر للبصر وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي لم يوهم, لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها واختلف السلف والخلف قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسرائي فأنكرته عائشة رضي الله عنها وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأه بعينه ومثل عن أبي ذر وكعب والحسن وكان يحلف على ذلك وحكيا مثل عن ابن مسعود أبي هريرة والإمام أحمد بن حمد رضي الله عنه وحكى النقاش عن الإمام أحمد أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه رآه حتى انقطع نفس الإمام أحمد وعن ابن عباس أنه قال إن الله خص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية وحجته قوله ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى قالوا اختلفوا في أن نبينا صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه عز وجل ليلة الإسراء فذكر عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال اوحي إليه بلا واسطه وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم كلم ربه ليلة الاسراء وحكوه عن ابن عباس وابن مسعود واختلف في المكان الذي اسري به منه فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "بين أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجع ومنهم من قال بين النائم واليقضاء روايات وفي رواية إن أنه قال بين أنا نائم في بيت أمهان بنت أبي طالب، والذي رجحه الطبري أنه من المسجد المحيط بالكعبة. قال وهذا الذي يعرف إذا ذكر هذا الاسم اسم المسجد الحرام. وكانت ليلة الاثنين اذهبت علي في قول صلى الله عليه وسلم اذهبت عليه الأمين جبريل عليه السلام وذكر القصة. وكان من حديث المعراج الشريف ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحبار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقه التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين في رواية قال فلما دخلت المسجد إذا أنا بالأنبياء والمرسلين قد أشر إلي من قبولهم ومثلوا لي وقد قعدوا صفوفا صفوفا ينتظروني فسلموا علي فقلت يا جبريل من هؤلاء قال اخوانك الأنبياء والمرسلون زعمت قريش أن لله شريكا وزعمت اليهود والنصارى أن لله ولدا اسأل هؤلاء النبيين هل كان لله عز وجل شريك ثم قرأ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لم يشفق صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم وكان أثبت يقينا من ذلك وآية ثلث الزخف يذكر فيها أن هذا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولك فسيسألهم يقال أن هذا في في رحلة الإسراء المعرج قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر في كتاب التنزيل له ابن حبيب لعله ابن حبيب النيسابوري قال أن هذه الآية انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليلة الأسر يده وقد عدها غيره من العلماء في الشامي والذي قاله أبو القاسم أخص مما ذكروه إن هو في, بي في بيت المقدس من الشام الشامي في في بالنسبة للمكاني وقال جماعة من المفسرين فلما أنزلت وسمعها الأنبياء عليهم السلام أقروا لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ثم جمعهم جبريل عليه السلام وقدمني فصليت بهم ركعتين قال صلى الله عليه وسلم ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عور جبريل إلى السماء فستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل, قيل بن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا بادم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عوج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن مع قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فإذا بابن الخالتي عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا صلى الله عليهما فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودع لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثلها فإذا أنا بإدريت عليه السلام فرحب بي ودع لي بخير قال الله تعالى ورفعناهما مكانا علي ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون عليه السلام فرحب بي ودع لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى فرحب بي ودع لي بخير ثم عجبنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا انا بابراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى صدرة منتهت فإذا ورقوها كأذن الفيلة وإذا ثمروها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قال قلت خمسين قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يثقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خطف عن أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت عني خمسا قال إن أمتك لا يثقون ذلك فرجع إلى ربك التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات في خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فقلت, فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه وفي رواية قال يا موسى قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليه قال فاهبط بسم الله قال صلى الله عليه وسلم ثم حملني حتى أنزلني على جبل بيت المخدس فإذا انا بالبراق واقف على حاله في موضعه فسميت الله واستويت على ظهره فما كان بأسرع من أن أشرفت على مكة ومع جبريل قال صلى الله عليه وسلم لما كان صريحة ليلة أسري بي أصبحت بمكة متحيرا في أمري وعلمت أن الناس يكذبوني فعدت معتزلا حزينا إلى ناحية من نواحي المسجد فمر بأبو جهل عدو الله فجاء حتى جلس إلي فقال بيك المستهزئ هل كان من شيء يا محمد فقلت نعم قال وما هو قال قلت إني أسري بي الليلة قال إلى أين قلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين أظهرنا قال قلت نعم فقال أبو جهل يا معشر قريش يا معشر بني كعب بن رؤي ألموا فانتقدت المجالس وجاءوا حتى جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل حدث قومك يا محمد بما حدثتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري به الليلة قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين أظهرنا قال نعم تبقى منه المتعجب ومنه المصفق ومنه الواضع يده على أم رأسه ثم قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد قال قالت انعته حتى التبس علي بعض النعت لكوني دخلته ليلا فجئ بالمسجد أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فجعلت أنظر إليه وأخبرهم عن آياته قال صلى الله عليه وسلم وايه ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا فأنصرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه نحو الشام ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد أو عليه بشيء فكشفت غطائه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان وإن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثانية التنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحدهم سوداء والأخر برقاء فاتدر القوم الثانية فلم يلقهم أولا إلا الجمل الذي وصف لهم وسألوهم عن الإنائف أخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه وأنهم افتقدوه من الليل فوجدوه كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء وسألوا القوم الذين ندى لهم البعير فقالوا صدق الله لقد ندى لنا بعير بالوادي الذي ذكره فسمعنا صوت رجل يدعون إليه وإنه لأشبه الأصوات بصوت محمد بن عبد الله فجئنا حتى أخذناه وفي رواية <تصفيق> قال ومررت بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان تطلع عليكم مع طلوع الشمس فخرجوا إلى الثانية وجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه قال قائل هذه الشمس قد طلعت قال آخر هذه العير قد أقبلت يقدمها بعير أورق كما قال فقالوا إن هذا أو إن هذا إلا سحر مبين فحينئذ آمن من آمن وكفر من كفر وذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال هل لك يا أبا بكر في صاحبك أنه يزعم أنه قد جاء الليلة بيت المقدس وصل فيه ورجع إلى مكة فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لئن كان قال لقد صدق فما يعجبكم من ذلك فوالله إنه لا يخبرنا عن الوحي من الله يأتيه من السماء يرد في ساعة في الليل أو نهار فنصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ثم أقبل حتى انتهى إلي الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله فحدثت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة قال نعم قال صدق. فصف لي يا نبي الله فإني جئته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الي حتى نظرت إليه وجعل يصفه لأبي بكر وهو يقول صدقت أشهد أنك رسول الله حتى انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا ابا بكر الصديق فسمي من ذلك اليوم صديقا قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ثم أنزل الله سورة النجم تصديقا له صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب قال التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا أي هديناهم لألا تتخذوا من دون وكيلا أي ربا يكلون إليه الأمور قرأ أبو عمر يتخذ بالغيب لأنه خبر عنهم وقرأ الباقون بالخطاب يعني قلنا لهم لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح منادى تقصد كلمة ذرية أي ذريات قوم نوح وهذا بنة على جميع الناس لأنهم كلهم من ذريات من أنجي في السفينة من الغرق وهو ايماء إلى توبيخ من أشرق بالله لأنهم موجودون من ذريات من أنجي في السفينة المعنى كانوا مؤمنين فكونوا مثلهم واستنوا بسنتهم ثم زادهم توبيخا بقوله إنه أي نوحا كان عبدا شكورا كثير الشكر تكون مثله وكان صلى الله عليه وسلم يستعظم القليل من فضل الله عليه ويستصغر كثير خدمته له وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمناهم في الكتاب التوراة لا تفسدنا لا القسم مجازه والله لا في الأرض أي أرض الشام وبيت المقدس مرتين بالمعاصم ولا تعلون علوا كبيرة لا تستكبرن عن طاعة الله فإذا جاء وعد أولاهما أي وعد عقاب أولاهما وهي مخالفة التوراة وإحدى المعاصي وقتل أشعياء النبي الذي بشر بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام بعثنا عليكم عبادا لنا هو بغتنصر وأصحابه على الأظهر قولي بأس شديد ذوي قوة وبطش فجاسوا طافوا خلال الديار وسط المنازل وكان وعدا مفعولا أي قضاء كائنا لا خلف فيه وتقدم خبر قصة بختنصر. وتخريبه بيت المقدس في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى أو الذي مر على قرية وهي خوية على عروشه وقد رؤيا أن سيدنا سليمان ابن داود عليهما السلام عمر بيت المقدس من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد وكان عمده ذهبا أعطاه الله ذلك وسقر له الجن والشياطين يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين وعمل فيها عملا لا يوصف فلم يكن يومئذ في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر وكانت صخرة بيت المقدس أيام سليمان ارتفاعها 12 ذراعا وكان الزراع ذراع الأماني زراع وشبر وقبضة وكان ارتفاع القبة التي عليها 18 ميلاً فوق القبة غزال من ذهب بين عينيه درة أو ياقوتة حمراء تغزل نساء أهل البلقاء على ضوئها بالليل. وهي من فوق مرحلتين من القدس وكان أهل عمواس يستظلون بظل القبة إذا طلعت الشمس من المشهد. طبع الاخبار لا يبعد أن يكون فيها هذه الأشياء الغريبة لكن في أشياء يعني في يظهر فيها قضية المبالغة يعني. يعني هذه المسافة 12 ذراعاً ما تطلع الشمس أهل عمواس مثلا يستظلون يعني أن هذا الظل اللي نعم لأنها مرتفعة يعني يستظلون بالظل يعني الأمر في بعض الأمور فيها وهذه طبعا كلها مبنية على أخبار بني إسرائيل يعني في بعض الأمور يكون فيها حلاً شيء ما مبالغة طيب قالوا كان أهل عمواس يستظلون بظل القبة إذا طلعت الشمس من المشتل وعمواس بفتح الميم وسكونها وهي التي سمي بها الطعول على الراجح لأنه منها ابتدى وكان في سنة ثماني عشرة من الهجرة طاعون عمواس المشهور قالوا وهي بالقرب من رملة فلسطين مسافته عن بيت المقدس نحو بريد ونصف وإذا غربت الشمس استظل بها أهل بيت الرامة من الغور ومسافته عن بيت المقدس أبعده من عمواس وبين عمارة سليمان عليه السلام للمسجد الأقصى بين الهجرات النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام 1800 وقريب سنتين وسيأتي ذكر بنائه في تفسير سورة سبع بقوله تعالى يعملون له ما يشاء من حال. قال واستمر على العمارة السليمانية 453 سنة إلى أن غزاهم بختنصر وخرب العمارة السليمانية وأحرق بيت المقدس وخربه واحتمل منه ثمانين عجلة ذابا وفضة وأباد بني إسرائيل قتلا وتشريدا. واستمر بيت المقدس خرابا سبعين سنة كما تقدم ذكره في سورة البقرة ثم الله مختنصر ببعوضة دخل الدماغة ونجى الله من بقي من بني إسرائيل ولم يمت ببابل ثم رددنا لكم الكرة قال الدولة العلي عليهم أي على الذين قتلوكم حين تبتم أي رددنا لكم الكرة حين تبتم على الذين قتلوكم وأمددناكم بأموال وبنين رؤية أن الله تعالى أوحى إلى أرمياء النبي عليه السلام أن كورش يعمر بيت المقدس وهو ملك من ملوك الفرس وكان مؤمنا كورش ببني إسرائيل وحلي بيت المقدس حتى رده إليه وعمر بيت المقدس وعاد البلد أحسن مما كان وأصعد إليها بني إسرائيل أربعين ألفا وقربوا القرابين على رسومهم الأولى ورجعت إليهم دولتهم وعظم محلهم عند الأمم واستمر بيت المقدس عامراً سبعمائة وإحدى وعشرين سنة وجعلناكم أكثر نفيراً عدداً والنفير من ينفر مع الرجل من قومه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأن ثوابه لها وإن أسأتم فلها فإن وبالها عليها فإذا جاء وعد الآخرة أي عقاب المرة الآخرة من من المرتين وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حين رفع فتقدم ذكر قصتهم مستوفاً في سورة ال عمران وقتلهم يحيى عليه السلام وسببه ان عيسى عليه السلام كان قد حرم نكاح بنت الاخ فكان ليهرودس وهو الحاكم على بني اسرائيل بنت اخ واراد ان يتزوجها كما هو جائز في ملة اليهود فنهى يحيى عن ذلك فطالت ام البنت من هرودس ان يقتل يحيى فلم يجبها الى ذلك فعودته وسالته البنت ايضا والحت عليه فاجابهما الى ذلك وامر بيحيى فذبح ووضع راسه بين يدي هرودس فكان الرسول يتكلم ويقول لا تحل لك واستمر غلايان دمه فأمر بتروب فألقي عليه حتى بلغ سور المدينة فما زاد إلا بعاثا فبعث الله عليهم ملكا من جهة المشرق من, بلال من ملوك بابل يقال له حردوس فقتل منهم على دم يحيا سبعين ألفا إلى أن سكن دمه وزعم قوم أن بختنصر هو الذي غزاهم وقتلهم على دم يحيا وليس بصحيح لأن بختنصر خرى بيت المقدس قبل ولادة يحيا بنحو خمسمائة سنة ثم غزاهم طيتوس الرومي وكان محل ملكه مدينة روما من بلاد الفرنج فقصد بيت المقدس وأوقع باليهودي وقتلهم مؤسرهم على آخرهم إلا من اختفى ونابل القدس وخربه وخرب البيت المقدس وأحرق الهيكل وخل القدس من بني إسرائيل كأن لم تغنى بالأمس وكانت أعظم الوقعتين هذه القصة قصة طيتوس تذكر في تفسير أي آية في القرآن. غير هذه الآية يعني هنا تذكر في سياق ذكر المرة الآخرة وإن كان مفروم تزول منه الجبلة اللي تذكر في في هذه الآية قصة نمرود ولما كان صنع ما صنع علشان يصعد آية ومن أبلع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وهذه الآية في طائفة من السلف وطائفة من المفسرين على أن هذه الآية في فعل الروم فعل النصارى في بيت المقدس من التخريب اللي هو الواقع هنا طيب يقول وكان ذلك بعد رفع المسيح بنحو أربعين سنة وبين هذا التقريب والهجرة الشريفة خمسمائة وثمان وخمسون سنة بالتقريب فذلك قوله تعالى اليسوء أي بعثناهم اليسوء وجوهكم يخزوها ويدخل عليها الغم والحزن والضمير لأولي البأس الشريف قرأ الفاعل في اليسوء قرأ الكسائي لنسوء بن ونصب الهمزة على التعطيب إخبارا من الله عن نفسه فقرأ ابن عمر حمزة وخلفه عن عاصم ليسوء بالياء ونصب الهمزة أي ليسوء الله وجوه فقرأ الباقون بلياء وضم الهمزة وبعدها هو الجمع على المعنى الأول وليدخلوا المسجد أي بات المقدس كما دخلوا أول مرة من المرتين وليتبروا يهلك ما علوا غلبوا عليه تتبيرا مصدر الأقوال في المرة الآخرة فيها أقوال أخرى غير المذكور هنا وكلها مجمعة على أنها مرة وقعت قبل نزول الآيات فالمرتان وقعتان قبل نزول الآيات إجماعا هذه من الآيات ربما يكون المعنى المعنى المشتهر فيها في زماننا عند المعاصرين يعني المعنى المشتهر فيها معنى خلاف الإجماع عسى ربكم أن يرحمكم بعد انتقامه منكم إن تبتم فرد الدولة إليكم فتابوا فرحمهم وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة فعادوا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فعاد الله بتصريفه عليه فقتل قريضة وأجلبان النظير وضرب الجزية على الباقين فهم يعطونها عن يد وهم صغرون فجعلنا جهنم من الكافرين حصير سجنا من الحصري. لا يقدرون على الخروج منها واستمر بيت المقدس ومسجده خرابا إلى أن تراجع البلد إلى العمارة قليلا قليلا وترمم شعفه وملته الروم والسوطنون واستمر المسجد الأقصى خرابا يلقى فيه القمامات فبقي الحال على ذلك حتى جاء الإسلام وقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح القدس وعمر المسجد الأقصى زاد الله شرفه في سنة 15 من الهجرة الشريفة فقيل في سنة ستة عشرة في ربيع الأول وقيل لخمس القلون من ذي والله أعلم إن هذا القرآن يهدي للتي أي للطريقة التي هي أقوام أصوب وهي الإيمان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير قرأ حمزة والكسائي ويبشر بفتح الياء وتخفيف الشين وضمها من البشري وهو البشر والبشارة وقرأ الباقون بضم الياء وتجديد الشين مكسورة من بشر المضاعف على التكثير وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا ابيما وهو النار عطف على ويبشر اي يبشر المؤمنين بشارتين بثوابهم في الاخره وبعقاب اعدائهم ويدعو الانسان قال عند غضبه بالشر على نفسه دعاءه اي كما يدعو الله بالخير ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك ولكن الله لا يستجيب له بفضله وكان الانسان عجولا ضجرا لا صبر له على السراء والضراء وحذفت الواو من يدعو في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى لانها في موضع رفع فكان حذفها باستقبالها اللام الساكنة كقوله سندعو الزبانيه وينحو الله الباطل وسوف يؤتي الله المؤمنين وكل هذه أفعال مرفوعة ولم تثبت فيها لم يثبت فيها حرف العلة لفظا وخطا وجعلنا الليل والنهار آيتين قال علامتين يستدل باختلافهما على الوحدانية والقدرة فمحون آية الليل طمسنا ضوءه وجعلنا آية النهار مبصرة أي بينة يبصر بها الأشياء لتبتغوا لتطلبوا فلا من ربيكم في النهار أسباب معاشهم ولتعلموا بها عدد السنين والحساب أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولم يعلم وقت فطر الصائم ولا وقت الحج ونحبهما وكل شيء فصلناه تفصيله بيناه بيانا ظاهرا وكل إنسان ألزلناه طائره قال عمله في عنقه لا يفارقه وخص العنق بالذكر لأن الإلزام فيها أشلف ونخرج له يوم القيامة كتابة هي صحيفة عمله يلقاه منشورا مبينا مشروحا قرأ أبو جعفر ويخرج بلياء وضمها وفتح الراء مجهول وعنه وجه بكسر الراء ويخرج أي الفاعل الله تعالى وقرأ يعقوب بلياء وفتحها وضم الراء أي ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الراء نخرج أي يقول الله ونحن نخري له يوم القيامة كتابا واتفقوا على نصب كتابا وأجم نصبه الإشكال يعني إيه اللي ممكن يستشكل وقد استشكل تشكل طبعا أجيب عن هذا الإشكال إيه اللي ممكن يستشكل إذا كانت كتابا منصوبة وهي أصلا اتفق على نصب كتابا اللي يستشكل قراءة ويخرج لأن ظاهر الأمر قد يقال إن كتاب تكون نائب فاعل ويخرج له يوم القيامة كتاب ولكنها كتاب ويستشكل أيضا قراءة ويخرج له يوم القيامة كتابا، لإنها تكون فاعلا. يخرج له يوم القيامة كتابا. فالاثنين دول اللي تكلموا فيهم في البقي ظاهر. فقال واتفقوا على نصب كتابه، ووجه نصبه على قراءة أبي جعفر أن يكون حالا، أي ويخرج الطائر كتابا، أو ويخرج هنا ويخرج الطائر كتابا. هذه قراءة أبي جعفر. قال وكذا وجه النصب على قراءة يعقوب أيضا فتتفق القراءتان في التوجيه على الصحيح الفصيح الذي لا يختلف فيه طمع العبارة مشعرة وكأنه يعرض بمن يعترض على القراءة وقرأ أبو جعفر بن عامر يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتجديد القاف يعني يلقى الإنسان وذلك الكتاب أن يؤتاه وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخطيف القاف أي منشورا وأماله ابن الذكوان راوي ابن عامر بخلاف عنه اقرأ أي يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أي محاسبا ونصبه على التمييز وفوض تعالى حساب العبد إليه يعني حساب العبد يقن إليه يعني إلى العبد كفى بنفسك لئلا ينسب إلى الظلم ولتجب الحجة عليه باعترافه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي من اجتهد حتى يهتدي فلها ثوابه ومن ضل اي تغافل حتى ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابه ولا تزر وازرة قال ولا تحمل نفس آثمة وزر إثمى نفس أخرى هذا مشكور في تركيب ولا تزر وازرة وزر أخرى لأن كل مطالب بعمله وأصل الوزر استقل روي أن سببها أن الوليد بن المغير المخزومي قال لأهل مكة تكفروا بمحمد وإثمكم علي فنزلت هذه الآية أي إن الوليد لا يحمل عثامكم وإنما إثم كل واحد عليه وما يكون معذبين حتى نبعث الرسول ينذر ويبين الشرائع فلا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده بالاتفاق وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قال منعميها فراءة العامة أمرنا بالقصر أي أمرناهم بالطاعة وقرأ يعقوب آمرنا بالمد أي كسرنا وأمرنا بالتشديد سلطنا والتلاوة بالأول والسيد تلاوة بأمرنا وأمرنا ففسقوا فيها قال فخرجوا عن الطاعة وحق عليها القول وجبا عليها الوعيد فدمرناها تدميرا قال أهلكناها وما فيها هلاك استقصاري وكم اهلكنا من القرون؟ قال المكذبة من بعد نوح كعاد وثمود مثال لقريش نوعين. أي لستم ببعيد مما حصل، مما حصلوا فيه من العذاب إذا أنتم كذبتم نبيكم. صلى الله عليه وسلم. قال والقرن مائة سنة على الأصح. يعوضه الحديث في قوله عليه السلام خير الناس قرني ورأى محمد بن القاسم في قتنه عبد الله بن بشر قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. فقال سيعيش هذا الغلم قرنا قلت كم القرن قال مئة سنة قال محمد بن القاسم فما زلنا نعد له حتى أكمل مئة سنة ومات رحمه الله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قال فيعاقب عليه والباء في بربك زائدة والتقدير وكفى ربك هذه الباء إنما تجيء في الأغلب في متح أو ذم كأنها تعطي معنى اكتفى بربك أي ما أكفاه في هذا من كان يريد العاجلة يعني الدنيا مقصورا عليها همه وجواب من كان عجلنا يعني عجل له الجواب عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقطير وغيرهما لا ما يشاءه لمن نريد أي نفعل له ذلك أو إهلاكه قيد المعجلة والمعجلة له بالمشيئة والإرادة على ما الترقيم يعني مربكة شوية نفعل له ذلك أو إهلاكه ثم فاصله قيد المعجل والمعجل له بالمشيئة والإرادة لأنه لا يجد كل متمني ما يتمناه المشيئة والإرادة المشيئة ما نشاء والإرادة لمن ولي. قال ولا كل واحد ولا كل واحد جميع ما يهوى يعني لا يجد كل واحد جميع ما يهوى وهذه الآية مشهورة في تقييد ما يشبهها مما هو مطلق في القرآن أكثر من موضع ان تكون في العطاء في الدنيا لمن يريد الدنيا هذا ورد مطلقا وهذه الايه بتقيد المطلق ايه المطلق لانه مقيد بالمشيئه والاراده لئلا يقول قائل الكلام اللي هو ثم جعلنا له جهنم يصلاها قال يدخلها مذموما مدحورا قال مطرودا من رحمه الله ومن اراد الاخره قال اراده يقين بها وايمان بالله وبرسالاته وسعى لها سعيها قال وهي ملازمة أعمال الخير وأقواله على حكم الشرع وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مقبولا ولا يشكر الله عملا ولا سعيا إلا أثاب عليه وغفر بسببه كلا قال نصب بقوله نمد هؤلاء وهؤلاء أي نمد كل واحد من الخلائق الطائعة والعاصي من عطاء ربك رزقه يعني هنا كل منصوب نمد ويكون هؤلاء بدل من كله أن نمد كل هؤلاء بدل من كل ثم هؤلاء معطوف عليه من عطاء ربك قال رزقه وما كان عطاء ربك محظورا قال ممنوعا في الدنيا عن مؤمن وكافر تفضلت انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة قال نافع ابن كثير وابو جعفر الكسائي وخلف وهشام عبد عامر محظورا ننظر بضم التنوين والباقون بكسره ولا الآخرة أكبر درجات للمؤمنين وأكبر تفضيلة لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودرجاتها. لا تجعل مع الله إلى أن آخر قال فتقعد فتصير مذموما من غير حمد مخذولا ذليلا بلا نصر الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال مقتصرين على عبادته تعالى وبالوالدين إحسانا برّا بهم وعطحا عليهم إما يبلغن قرأ حمزة والكسائي وخلف يبلغن بألف مطولة بعد الغين وكسر النون على التثنية طبعا هو هنا كسرها في شدين وقرأ الباقون بغير ألف وفتح النون على التوحيد واتفقوا على تشديد النون في الحالتين عندك إشارة إلى كفالته الكبر أحدهما أو كلاهما المعنى إذا أسن والدك أو أحدهما واحتاج أو أحدهما في حال كبرهما إلى أن تتولى منهما ما كان يتوليانه منك في حال التقول قرى حمزة والكسائي وخلف كلاهما بالإمالة فلا تقل لهما أفض لفظ يقال لما يجر منه وهي كلمة كراهية وهذه لفظة مثال لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباء مما يكرهون فلم ترد هذه في نفسها وإنما هي مثال لأعظم منها قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب أف بفتح الفائم الغير تنوين وقرأ نافع وأبو جعفر وحصن العاصم بكسر الفاء مع التنوين أف وقرأ الباقون بكسر الفائم غير تنوين أف والقراءات الثلاث لغاة معناها واحد ولا تنهرهما تسجرهما والانتهار إظهار الغضب في الصوت واللوم وقل لهما قولا كريما لينا جيدا المعنى وقض لهما جناح الذل تذلل لهما وتواضع من الرحمة من أجل رحمتك لهما وقل رب ارحمهما كما رباني الصغيرة وهذا كله في الأبوين المؤمنين وقد القرآن عن الاستغفار من المشكين الأموات ولو كانوا أولي قرب. قال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد وقال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن قمر ربكم أعلم بما في نفوسكم قال انبر الوالدين يعقوقهما إن تكونوا صالحين قال أبرارا مطيعين بعد تقصيركم في حق الوالدين وغيره فإنه كان للأوابين الراجعين بالتوبة غفورة ما فرط منكم وآت القرب حقه قال والمراد صلة الرحيم قطي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة والمسكين وابن السبيل من الزكاة مفروضة ولا تبذل تبذيرا قال التبذير الإطلاف وإنفاق المال في فساد كما المبذلين كانوا إخوان الشياطين أي أمثالهم لأنهم أطاعوهم وكان الشيطان لربه كفورة قال مبالغا في الكفر وإما تعرضان عنهم عن ذوي القرب والمذكورين قبل حياء من الرد ارتغاء رحمة من ربك ترجوها انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فقل لهم قولا ميسورا قال طيبا أي عدهم جميلا وقل يرزقنا الله وإياكم قال ونزل لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ولم يبقى له ثوب يخرج به إلى الصلاة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال كناية عن نهاية الإمسان ولا تبسطها كل البصر كناية عن نهاية البذل فتقعد ملوماً تلام على إثلاف مالك محسوراً منقطعاً عن النفق والتصرف إن ربك يا قال يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر قال يضيق إنه كان بعباده خبيراً بصيراً فيعلو من مصالحهم ما يخفى عليهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق قال ما خفت فقه نحن نرزقهم وإياكم وذلك أن الجهلية كانوا يئدون بلاتهم خشية الفاقة فنو عن ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله إن قتلهم كان خطأا كبيرا قال إثما عظيما قرأ أبو جعفر وابن إكوان عن ابن عامر خطأا بفتح الخاء والطاء مقصورا وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ممدودا وقرأ الباقون بكسر الخاء وجزم الطاء والقراءات الثلاث معناها واحد ولا تقرب الزنا نهي عن مقدماته كالنظره والغمزة فضلا عن مباشرته وإذا نهي عن مقدماته فالنهي عنه اولى ولو أراد النهي عن نفس الزنا لقال ولا لقال ولا تزن إنه كان فاحشة قال فعلة ظاهرة القبح وساء سبيل بئس طريقا طريقه ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قوله ولا تقتلوا وما قبله من الأفعال جزم بالنهي والالف واللام التي في النفس هي للجنس والحق الذي يقتل به النفس هذا في قوله إلى بالحق قال والحق الذي يقتل به النفس هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم المسلم إلا بأحدث التي خصال كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس قال وهي الحرابة ومن ذلك الزندقة ومسألة ترك الصلاة لأنها في معنى الكفر بعد الإيمان ومنه قتل أبي بكر منعة الزكاة وقتل من في المدن من فروض الكفاية طبعا ال يعني كأنه ذكر بعض ما يلحق بالثلاثة المذكور والعلم لهم كلام في يعني غير المذكور بعضهم قال أن أنه منسوخ بحديث ابن مسعود هذا حديث ابن مسعود وبعضهم قال إنها مندرج طبعاً هذا والأشهر إن هي مندرجة هي كلها ترجع لهذه الثلاثة. ومن قتل مظلوما قال نصب على الحال ومعناه بغير هذه الوجوه المذكورة فقد جعل لوليه أي لقربته الذي يلي دمه سلطانا قال تسلطا على القاتل إن شاء فتله وإن شاء عفى وإن شاء أخذ هنا ذكر الحديث رواية عن أبي إمام ذكرت اللي هو المشهور اللي هو رواية ابن مسعود عن ابن مسعود حتى يذكر اسمه في قضية ال... في قضية النص اعتراضاً يعني. قال فقد جعلنا لوليه أي لقربته الذي يلي دمه سلطانا تسلطا على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ فلا يسرف في القتل قرأ حمزة والكسائي وخلف تسرف بالخطاب لولي القتيل وقرأ الباقون بالغيب أي لا يسرف, الولي لا يسرف الولي في القتل والاسراف أن يقتل غير القاتل أو يقتل اثنين او اكثر بالواحد إنه أي الولي كان منصورا بنصرة الشرع والسلطان وقيل الضمير عائد على المقتول ونصره قتل قاتله وحصول الأجل له واختار ابن عطية أن هذا أرجح الأقوال لأنه المظلوم ولفظة النصر يقابل أبدا الظلماء ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي بالفعلة التي هي أسرع إلى إصلاح حاله وماله حتى يابل أشد، أشدة قال منتهى بلوغه وتقدم الكلام على الرشد وأحكام البلوغ واختلافه واختلاف الأئمة فيه مستوفا في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى فإن أنست منهم رشدة وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم لكل أحد إن العهد كان مسؤول عنهم وأوفوا الخيلة إذا كلتم قال ولا تبخسوا فيه وزنوا بالقصطات المستقيم قال بالميزان السوي وهو رومي عرب ولا يخضح ذلك في عربية القرآن لأن العجمية إذا استعملته العرب وأجرتهم أجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتنكيل والنحو صار عربيا قرى حمزة والكسائي وخلف وحفص عن بالقص بالقس قاسي بكسر القاف والباقون بضمها وهما لغتان ذلك خير وأحسن تأويل قال عاقبة وما يقول إليه الأمر ولا تقف لا تتبع ولا تقل ما ليس لك به علم قال والقف اتباع الأثر وأصله من القفة ألا لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم ترى وعلمت ولم تعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قرأ ورش عن نافع والفوادة بفتح الواي بغير همز والضمير في عنه كان عنه يعود على ما ليس للإنسان به علم ويقول المعنى إن الله تعالى يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم له به فيقع تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي ويحتمل أن, ويحتمل أن يعود الضمير في عنه على كل التي هي السمع والبصر والفؤاد والمعنى إن الله يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولة أي عما حصل لهؤلاء من الإدراكات وقع منها من الخطأ فالتقدير عن أعمالها مسؤولة فهو على حذف مضاف الوجه الثاني هو اللي فيه هذا التقدير ولا تبشي في الأرض مرحة قال أخي لا إنك لن تخرق الأرض لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها ولن تبلغ الجبال طولة أي لن تقدر أن تجاوزها أو تساويها بكبرك وهو تهكم بالمختال وملخص أن عاجز فلا تتكبر كل ذلك المذكور من المناهي كان سيئه عند ربك مكروها قر الكوفيون وابن عامر سيئه بضم الهمزة والهاء والحاق هواوا في اللفظ على الإضافة والتذكير ومعناه كل الذي ذكرناه من قوله وقد ربك ألا تعبد إلا إياه كان او أي سيئ ما عددنا عليك عند ربك مكوها لأن فيما عد أمورا حسنة فقوله وآت ذا القربى حقه واخطب له أجناح الذل وغير ذلك فكان سيئه سيئ هذا فهو سيئ منه سيئ من المذكور يبقى من أول ما ذكر من الشيء السيئ وقرأ الباقون بفتح الهمزة ونصب تأنيف مع التنوين على التوحيد كان سيئا ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله ولا تقتلوا أولادكم إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة والكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره هنا لن يقول من أوله قدر ربك لأن هنا ليست ليس فيها الإضافة كان سيئه ليست فيها الإضافة, في سيئه وليست فيها الإضافة في سيء من كذا كل ذلك كان سيئة فهقول كل كل أصلا من البداية في تفسير كل سيختلف وإن كان مآل ما القراءتين واحد ان الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره قال ولم يقل مكروهة لأن فيه تقديما وتأخيرا تقدير كل ذلك كان مكروها سيئة وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة مجازه كل ذلك كان سيئا وكان مكروها أو رجع إلى المعنى دون اللظ لأن سيئة الذم وهو مذكر ذلك المذكور من الأحكام المتقدمة مما أوحى إليك ربك من الحكمة قال وهو الموحى لأنه في غاية الإحكام ثم خوطي بالنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر القاف في جهنم ملوما قال تلوم نفسك مدحورا مبعدا عن الخير أفأصفاكم أخصكم أيها المشكون ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثة لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله قال والهمزة في أفأصفاكم للإنكار إنكم لا تقولون قولا عظيما قال بإضافتكم الأولاد إليه وبتضليل أنفسكم عليه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما نزلهم إلا نفورا قال ولقد صرفنا نوعنا القول في هذا القرآن ليذكروا قرأ حمزة والكسائي وخالف ليذكروا بسكون الذال وضم الكافي مخففا من الذكر بعد النسيان وقرأ الباقون بفتح الذالي والكافي مع تشديدهما من التذكر التدبر وما يزيدهم تصريفنا إلا نفورا عن الحق قل قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون قربن كثير وحصن عن عاصم يقولون بالغيب على أن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ الباقون بالخطاب أي كما تقولون أيها المشركون اذا لبتغوا أي طلبوا يعني الآلهة إلى ذي العرش أي صاحب العرش سبيلا طريقا بيغالبوه ويقهروه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض قرأ أبو عمر ذي العرش سبيلا بإضغام الشين في السين سبحانه وتعالى عما يقولون قرأ حمزة والكسائي وخلف تقولون بالخطاب والبقون بالغيب علوا تعاليا كبيرا متباعدا عما يقولون تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي تنزيه السماوات والأرض ومن فيهن من الملائكة والإنس والجن عن هذه مقالة التي لكم والاشتراك الذي أنتم بسبيله قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وابن كثير وهو بكى عن عاصم ورويش عن يعقوب ثلاث عنه يسبح بلياء على التذكير لقيام له مقام التأنيث ولأن تأنيث السماوات غير حقيقي وقرأ الباقون بالتأي مؤنثا على اللفظ والقراءتان حسنتان وإم أي وما من شيء قال من طبعا له مقام التأنيث احنا في يعني في الأغلب التعبير عن هذا يقال إيه إن فيه الفاضية. وإن أيوما من شيء من حي وجماد حتى صرير الباب إلا يسبح بحمده أن ينزه الله ويحمده ويمجده ولكن لا تفقهون تسهمون تسبيحهم لأنه ليس بلغتكم إنه كان حليما فلذلك أمهلكم غفورا لمن تاب منكم قال وكان بشكون يدون النبي صلى الله عليه وسلم مصليا وجاءت أم لهب بحجر لترضخ به رأسه فلم ترى فنزلت وإذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا على قلوبهم عن الفهم مستورا ساترا وجعلنا الكلام يعني أو آخر الكلام في الكلام في, في على قلوبهم أكنة قال أغطية كراهة أن وفي آذانهم قال صاما يمنعهم عن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده غير مشفوع به آلهتهم ولو رجعوا على أدبارهم جمع جمعنا في الأينافرين قرأ أبو عمرو والكسائي من رواية الدوري ادبارهم بالإمالة واختلف عن بذكوان وروي عن ورش وحمزة بين اللفظين وقرأ الباقون بإخلاص الفكر نحن أعلم بما يستمعون به قال بسببه ولأجله من الهزء بك بالقرآن اذ يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن وإذهم نجوه قال جمع نجي وهم القوم يتناجون يتحدثون هنا فسر في نجو قال جمع نجي لانها خبرهم ولو نجو اعتبرها مصدر ذو نجوة. اذ يقول الظالمون قال المشرقون وهم الوليد بن المغيره واصحابه انت تتبعون الا رجلا مسحورا شبهوا الخيال الذي عنده بزعمهم واقواله الوخيمه برايهم بما يكون من المسحور الذي قد قبل السحر عقله وأفسد كلامه انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف ضربوا لك الأمثال قال مثلوك بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون فتقدم اختلاف القراء في ضم التنوين وكسره عند قوله محظورا ننظر وكذلك اختلافهم في قوله مزخورا ننظر فضلوا قال في جميع ما نسبوه إليك فلا يستطيعون قال لا يجدون سبيلا إلى الهدى أو إلى إفساد امرك وإطفاء نور الله فيك بضربهم الأمثال لك واتباعهم كل حيلة في جهدي نقف هنا عند أول الربع أو الآية قبل أول الربع ونكمل إن شاء الله المرة القادمة في سؤال ما يكون معنى في قراءة أمرنا بمعنى كثرنا أمرنا بمعنى كثرنا أي كثرنا المترفين أن المترفين يكثرون فيزيدون فيزيدوا الفسق ويزيد المنكرات بكثرتهم توضيح كيفية التفاضل المقصود بين طالب الدنيا وطالب الآخرة في الدنيا والآخرة السؤال غير واضح لعل المقصود القضية التقييد مثلا طيب إن كان كذلك من أراد الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه ولكن هذا مقيد بالمشيئة والإرادة ما نشأه لمن نريد لأن هناك من يريد الدنيا ولا ينال منها شيئا وعندنا من فقراء الكفار كثيروه فالكلام على الكلام على تقول تقول في قولي تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ما وهذا ظاهر ربنا سبحانه وتعالى فضل هؤلاء على فضل أناسا على آخرين يعني هذا واضح في معنى الآية غير واضح ممكن أن تبقى تكتب السؤال بصورة أوضح وإن شاء الله بقى أكتب لك جواب